عشان ايه كماعا ايه دي شديد سواد الشعر ولا يرى عليه اثر صفى غريب ومش باين عليه اثر الغربه ده معناه ان جه واغتسل ولبس كويس وقعد ده مين دخله ومين قعده ده جاي امتى ده مين يعرفه هو ده اللي زال بخاطر عمر رضي الله عنه ولا يعرفه منا احد بص على طول سيدنا عمر لماح سيدنا عمر كان ملهما فبالتالي عمل ايه في اللحظة دي راح بص كده في وجوه الصحابة بسرعة ووجد في وجوههم ما عنده وهو قاد مش نايم حد عارف الراجل ده بيعنيه كبير واصل الان مين ده ولا يعرفه أحد منا أو أنه استطلع ذلك بس يستطلع إزاي في الوقت ده غير أنه يكون صنع ذلك بعينه حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه قالوا هذا من آداب طالب العلم لأن هذه هيئة المتأدب حط ايديه على فخذيه وقعد كده ويسكت حتى اسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه حط ايديه على فخذيه مين على فخذيه مين النبي صلى الله عليه وسلم ولا على نفسه ها اختلف الفقهاء الاعلام ائمه الاسلام في بورسعيد ها على نفسه ولا على النبي او على قاعده اللغه ايه ان الضمير يعود الى اقرب مذكور ركبتيه هو فخذيه هو حط ايدي كده قاعد عامل كده دي كده هيئه متعدب واحد قاعد وبيقول لو سمحت حضرتك كنت عايز اسأل عن كذا واسأل عن كذا واسأل عن كذا ده أدب مش ده تدخل بقولك ايه كنا عايزين ناسأل في سؤال ده مش أدب ده خالص وبعض الناس في التليفونان بقى ايه يا عم وانت ما تردش ليه يعني حاجات كده يعني أحلى حاجة أحدث حاجة بقى. حد يتصل عليا الساعة واحدة بالليل أخت لا حول أخذها فدي مصيبة 18 مزدكون فقالت ساعة واحدة السلام عليكم, عليكم السلام والله بس كان عندنا مجموعة أسئلة فأحضرتك الساعة واحدة قالت أصلحنا عندنا عرض عرض مجاني فقالت لك بس أستغل الوقت وأستغل العرض أجيب الشيخ نتكلم معاش فايهتين قادي أخر أخر في المتامة واحد بقى تاني بعدها على طول أو قابليه ساعتين بالليل ونفس نفس الحكاية خمستاشر مرة أنا قلت في مصيبة أنا فألت عليه لن تاني أنا فألت لن فيه مصيبة خمستاشر مرة نفع أيها يا أخي أنا بس كنت عايز أقول لك إني أحبك في الله ساعتين بالليل الحب مهفف قوي جدا فالمهم هيئة المتقدب قال وضع كفه فأسمى الروبتي الروبتي ووضع كفه على فتدي فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام أي أخبرني عن حقيقة الإسلام وعن أعماله شرعا ونفس الكلام بالنسبة أخبرني عن الإيمان يعني أخبرني عن حقيقة الإيمان عن أعمال الإيمان وكنفس الكلام في الأحسان بعد كده الشرح حياة معنا بان شرح النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام والإيمان لكن لما قال عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه أول مرة وكان هذا مما علمهم إياه النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفعش تيجي تسأل السؤال النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما دواء لأي سؤال السؤال لما كنوا مش عارف أسأل كويس فأنا بسأل للمعرفة مش بسأل ليه اعمل نفسي فيها أو علشان اظهر ما عندي من علم او اجادل او اماري لا فلما قال اخبرني فاجاب فقال صدق طب تسأل ليه فلما انت عارف يبقى لا تسأل وانت تعرف لا تسأل وانت تعرف ومن اداب السؤال لا تسأل وتذكر شيخا او مفتي او مذهب في المسألة لشيخه طب ما الشيخ هنا بيقول كده طب ما هو مين هتقول كده طب انا شفت في التلفزيون الناس مش عارف ايه فهو كده انت يعني هو بت... بتطلع منه اللي على مزاجك ولا انت عجبك الفتوى ولا مش عجباك ولا انت عايز تبين له انت مش واثق فيه طب بتسأله ليه هذا من اداب السؤال Naam? Anam. Anam. Naam? Naam? Naam? هذا مسألة الأخرى أنه الأصل أنا بقول بقى أنهما كانوا فاهمين إيه؟ وده الأصل الجديد هم فاهمين سيدنا عمر بيقول كده فعجبنا له يسأله ويصدقه فأتاهم هذا الحديث بأصل الجديد ألا وهو أنه ممكن عايز الشخص ده أن يلفت النظر إلى فائدة معينة اللي نفعها للناس فيسأل السؤال بصفة التأدب ويسأل كذا فيجيب الشيخ فيكون من جراء ذلك فائدة الناس ده الأصل الجديد الذي لم يكن عندهم وإلا لما تعجب عمر رضي الله عنه طيب من الكلمات الواردة في الحديث بعد ذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث عن أمارات الساعة أمارات يعني علامات الساعة قال أن تلد الأمة ربتها ربتها أي سيدتها والمعنى أن من كثرة من علامات الساعة كثرة اتخاذ الإماء إن من علامات الساعة أنها هيرجع رح وأنها هتبقى في إماء وأن الإماء ذول يتزوج ويوطأنا بملك اليمين فيأتينا بأولاد هؤلاء الأولاد يكونوا أحرار كآبائهم فإن ولدها من سيدها بمنزلة سيدها بيسموه بيسموها أم ولد. القصة دي أن تلد الأم ربتها هي أما وتجوزها فلما تزوجها مش صاب بملك اليمين أو بغير ملك اليمين وطاعها بملك اليمين أو تزوجها أنجبت ولدا. الولد دا يبقى حر ولا عبد. حر زي أبوه ولا عبد زي أمه يبقى زي أبوه فبقى إيه كده والبنت كذلك تبقى أمى ولا تبقى حرة حرة فتلد الأمى ربتها لأنها تلد إيه سيدة لأنها تصير حرة بذلك فده معناه أنه في آخر الزمان سيحدث مثل هذا وأن تجد الحفاة العرار الحفاة الذين لا نعلى في أرجلهم العراء من لا سياب على جسده العالة الفقراء رعاء الشاء رعاة الغنم يتطولون في البنيان يبنون الأبنية العالية تفاثرا ورياء، فلبست مالية أي انتظرت وقتا طويلا طيب فوائد الحديث أول فائدة في هذا الحديث تحسين الثياب والهيئة تحسين الثياب والهيئة منوال ايه لما دخل مجلس العلم كان شديد سواد الشعب حط كريم كده النبي بيقول من ادهن من دهن ها مش دهن يعني حطة دهن دهن يعني كريم ها تحط حاجة كده شكل جميل وتتعطر بالذات في الجمعة وفي مجلس العلم مش تبقى قاعد بقى ورحت